قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اول تعود في ملتنا قال اولاكم ناكرين قال الملاؤ الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اولا تعود في ملتنا قال اولوكم ناكيرين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 بعد اذن الجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها الا ان الله الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملة بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا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 بعد اذن الجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان الله الا ان يشاء الله ربنا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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت شعيبا لئن اتبعت شعيبا لانكم اذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت شعيبا لئن اتبعت شعيبا لانكم اذا لخاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ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 بَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ إِلَى عَلَّمَ يَضُرُّ وَعِلْمُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى عَلَّمَ وَمَا أَوسَلْنا فيِي طَرةٍ مِن النَّبِين إِللاا أَخَدْنَا إِللاا أَخَذْنَ أَهْلَ بِالبَأْسَ إضر ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا وقالوا قد ماءا انا الضراء والسوء فاخذناهم فاخذناهم بغتة وهم لا يشعون ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّآءُ نَضْرًا وَالسَّوَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَاقَبُوهُ وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ إِنَّ الضَّرَّ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا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 أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اف امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اف امنوا مكر الله فلا يامن القوم الخاسرون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 بلكَقرانَ قُص عَلَيكَ مِن أَنبائِهَا وَلَقدَد جاءتهُم رسُلُ بِالبَيناتِ فمَا كانَون يؤمنِن فمَا كانَون يؤمنِنوا بماَا كَدذَّبُ منِ قبل كَذَلِكَ يَقضَع اللهَّ على قُلوا بِالكافِرين تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ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 ثُمَّ بَعَثْنا مِبَعدِْهِم مسَابِآياتنَا إلَ فِيعوْونَ وَملَائهِ فَمَلَ بِهَا فَنظُر كََ كََ عاقبَة الْمُبْسدينين ثَُّذَعَثْنا مِْذَعدِهِم وقال موسى يا فرعون انني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون انني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون انني رسول من حقيق على الا اقول على الله الا الحق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 قَالَ إِن كُنتَ تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِن كُنتَ تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى فَأَلْقَى عَصَاهُ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ قال المرء من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم قال المرء من قوم فرعون هذا لساحر عليم قال المرء من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا ت يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قَالُوا قالوا ارجِه واخه وارسل في المدائن هاشرا يأتوك, ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا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 قالوا ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قال نعم وانكم لمن المقربين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما انت تلقي والا وَإِنَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا وَإِنَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرَهُمْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قال آمنا برب العالمين قال آمنا برب العالمين رد موسى وهارون رد موسى وهارون رد موسى وهارون قال فرعون آمنت إن هذا لمكر مكرتنوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتنوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قَالَ فِعْنُ أَمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع عن ما أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم ثم لأصلبنكم أجمعين أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم ثم لأصلبنكم لأقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم ثم لاصلب منكم اجنعي قالوا انا الى ربنا منقلبون قالوا انا الى ربنا منقلبون قالوا انا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 آمنا بآيات ربنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويدروا آلهت قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقوله استعينوا بالله واصبروا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 مَالُو آذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قَالُوا مَنْ آذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمَنْ بَعْدَ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَقدَد أَخذْنَ ألَ العوونَ بالالسنينَ وَنَقُصٍ مِنَ الثَّنَادِن عَهُ يَذكَرون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 وَقالوا مْمَا تَأتِناابِهِ مِن آيٍ للتَسْحَرَنا بِهَا فَمَا نَحْنُ لك بِن مِنْ آي للتَسْحَرَناابِهَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَ بِؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل مَلَ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ وَالدَّمُ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ وَالدَّمُ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قوما ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لانك شفت عنا الرجز لانك لك ولنرسلنا معك بني اسرائيل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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز, عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه هُ بَِقُوه إَاهُ يَْ يكُثُون فَل تَطَمنَا مِنْهُم فَأغُرَقُناَاهُم فِي يَمِّْ بأََّهُم بِأَنَّهُم كَذَّبوا بآياتنَا وَكَان وَعَنهَا وافِلين فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم لانهم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم لانهم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين وَرَثمَ القوم الذي كان يُصططعخون مشارف الأرض وَمغااربه التي دَكنا فيها وَتمَّت كمةة رَبّكَ الحسنَ علىابن صر إلَ بما صظ وَودم مغْن م كان يَصْنعُ في العون وَقه وَما كان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 سرا الى البحر فاتوا على قوم فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الهه كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبع ما هم فيه وباط وَذاطِر مما كان يَعمَلون إِه أُولائم تَضَعم ماهُم فيِيه وَبطِل وَذاطِر من ما وباطل وباطل كان يَعمَلون إِها أُولائم تَضَعم ماهُم فيِيهِ وَبطِل وَذاطِر من ما كان يَعمَلون قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو على العالمين قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسعونكم س العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذا انجيناكم من ال فرعون يسعونكم سن العذاب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 يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَتَمَّتْ لِقَاءَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَا مسَالِأَخِيهِه نَخْلُكْمِ فِي قَوْمِ وَأَصْلِح وَأَصْلِح وَلَا تَتَّبِع سَبِي الْمُكْسِدين وَعددِنَ مُسَثَل فينَ لَلى تَُّْ وَأَتْمَمنهَا بِعَشرر فَتَمَّ مِ قَااتُ رَبِّه فَتَمَّ مِ قاتُ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ لِقَاءَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّتْ لِقَاءَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لاخي هارون خلُفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى بني قاطنا وكلمه ربه قال قال رب أرني أنظر إليك مولى لن تراني ولكن انظر الى الجبل ولكن انظر الى الجبل استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّ تَجَلَّ رَبّهُ للِْجَبَنِ جَعللَهُ وَدَكَنُ وَخَرْوَموس صَعِقَا فَلَمَّا أَفَ قَقَالَ سُِبحَانَكَ تُبتُ إلَْك قَا سُببحانكَ تُبُتُ إلَيْكَ وَأَنَأَوَّلُ الْ المُدْمنِنين وَلَمَّ جَ أَمْسَابِمِ قاتِناَ قال رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ وَلَكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّ تَجَلَّ رَبّهُ للِلْجَبَنِ جَعَلَهُ وَدَكَنُ وَخَروموسَ صَعِق فَلَمَّا أَفَ قَقَالَ سُبخَانَكَ تُبُتُ إلَْك قَا سُببحانَكَ تُبُتُ إلَيْكَ, إليك وَأَنَأَوَّلُ الْ المُدْمنِنين وَلَمَّ جَ أَمْسَابِمِ قاتِناَ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 95. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 96. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الذيذينَ كَذَّبُ بآياتنَا وَِق إآطَِةِ حَبِقَتْ أأَعْمالُهُ هل يُجزَونَ إَِّا مَا كانَ يَعْعملَُ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 إلي قلَ بَنَ أَُّ إِ الْقَوْمَ اسْتَفْععَفُون وَكادوا يَقُتنُوننيِي فَلاَا تُشمِتْ ل الأعددَ أَولا تجعَمينَ عَقَ مِ الطالِمين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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ 38. وذلة, وذلة في الحياة الدنيا 39. وكذلك نجزي المفترين 400. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب 400. وذلة, وذلة في الحياة الدنيا 400. وكذلك نجزي المفترين 400. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب يرضيهم ودله ودله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وآمنوا ان ربك ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة, ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفي نسختها هدى ورحمة للذين لربهم يرهبون ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين له لربهم يرهبون ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال قال ربي لو شئت أهلكتهم من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 لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال قال ربي لو شئت أهلكتهم من القبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا انها الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 تقبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا اتهلكنا بما منا. إن هي الا فتنتك تضل بها من ش وَتهد مَ تشأَن توليون ففِ لنا وَرحمنا أَ تلينا فف لنا وَرحمنا وَأَ تَخَير الغافين وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَبِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي, ورحمتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فسأكسبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون فساكتبها للذين يتقون ويبتون بآياتنا يؤمنون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 Bi آtina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 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولًا النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها ناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا لا اله الا هو يحيي ويميت آممِنوا بالِلهِ وَرَسُولِهِ النَّ بُِّ الذي يُؤمنِنُ بالِل الذي يؤمنِنُ بالِلهَّهِ وَكَلِماتِهِ وَتَّبُِوه لَعََّ تَهتَدُون قل يا أيها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 فَآمِنوا بالِلَّهِ وَرَسُولِهِ النَّ بِأُِّ الذي يُؤمنِنُ بالِالل الذيذ يؤمنِنُ بالِاللَّهِ وَكَلِماتِهِ وَتَّبُِوه لَعََّقْْ تَهتَدُون وَمِن قَوْمِمُوسَ أَّةُ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ عَِ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هَٰؤُلَاءِ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اسْتَزْخِرْهُ أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنزل والسلوان كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يضلون وقطعناهم اثنتي عشرة اسباقا امما واوحينا الى موسى ان استسقاه قومه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 نَوَالسَلوام كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُون وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَطَعْنَا هُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاقَ الأُمَمِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسى إذ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 والسلوام كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يضلون واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قِيلَ لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء منِ السَّمِ بِمَا كانَ يَطْل فَدَّ الذيينَ ظَلَموا مِْهُم قَولَ غَيْغَ الذي قلَ لَنا فأَسَلناَا عَلَْهِم رِجزًَا مِ السَّم مَِ السَّم بِماَا كانَوا يَقْلون فَبدَدَّ الذيينَ ظَلَموا مِنْهُم فَولاًا غَيْغَ الذي قلَ لَ فَأَسَلناَا عَلَْهِم رِجزًَا مِنَ السَّم مِنَ السَّماءِ بِمَا كانَوا يَقلون وَسألهُم عن القَرَةِ التي كََت حاضِرَبَحرِ إذعدونَ فيِي السَّبس إذ يعدونَ في السَّبِ إأتيهم حَانهُم يَوَّ سَبتِهِ شرعااب وَيومَ لا يَيسُونَ لا تَأتيهم كَذِكَ نَبنُهُ بما كانوا يَكسك وَسألهُم عن القَرَةِ التي كََت حاضِرَد البَحرِ إذ يعدونَ فيِي السَّبس إذ يعدونَ فيِي السَّبةِ إاتأتيهمم حتانَانهُم يَوْ سَبِهِم شرعاب وَيوومَ لا يَسبثونَ لا تأتيهمم كَذكَ نَبْنهُ بما كانوا يَكْسُون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 وَإذْقالَاة نَّةُم مِنهُ مِِمَ تَعظُونَ قَوْمَ لِللههُ مُهْلِكُهمم اللههُ مُهْلِكُهممْ أَوْ مُعَِبهُمْعَذابًا شَدلَام قالوا معذِرَةً إ رَبِّكُمْ وَلاعَهُم يَتقُم وَإِذْ قَالَتْ لَمَّةٌ مِنْهُمْ لِنَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِنَتَعِظُونَ قَوْمَ لَّهِ مُهْلِكُهُمْ ۖ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا قالوا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنشَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ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 124. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عنسوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 125. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا, له قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قلنا, له قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قلنا, له قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ وإدَ رربكَ لا يبث أن عليهه إلى يو القمة إ يوم القامَةِ مسسس العذااب إن رَكَلَ سررح لعقاابِ وَإِنهُ لَغَفْن الرحين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ وَقطعناهمم في الأْرضِئُمَمَن مِنْهُ م الصَّالِحونَ وَمنِنهم دونَُ ذلك وَبَلَونَهُ بالِالحَسَناتِ والسَّئاتِلَ عَهُم ييعجعون وَقَطعناهُم في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 أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا على الله إِلَّا الْحَقَّ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوهُ فِي وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفلا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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِمِينَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِمِينَ وَإِذne قَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظلة انه واقع من بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا تقن الجبل فوقهم كانه ذله وظن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 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم جريتهم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 مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها, فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَتعَلَْهِ النَّبَاء الذي آتَينهُ آيادِنا فَ سَلَخَ منِنهام فَنْ سَلَخَ منِنهَا فَأتبعهُ الشَّيطان فَكانَ منِنْ الذي آتَينآياتِن فَ سَلَخَ منِنْهام فَنْ سَلَخَ منِنْهَا فَأتْبعهُ الشَّيطانُ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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون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 فقص القص لاعلهم ييتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنهم اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ذلك مثل فَقَصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضِلِّينَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضِلِّينَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُضْلِلْ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن, يبلل ومن يبلل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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قُدِّرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شيء وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا سُبْعَةَ أزْوَاجٍ لِّسْكَنًا فَلَمماَا تَغَششَّهَا حَمَلَتحلَلًّا خَفِيفًا فَمَوْوَتْ بِ فَلَمماا أثْقَلَ دَعَ وَلَّه رَبهُماَا لإِن آتَتَناَا صالحَ لإِن آتَيتَناَا آتيتنا صالِح نَكَّ مِنَ الشكرِرين هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا سُبْعَةَ أزْوَاجٍ لِّسْكَنًا فَلَم ماَا تَغَشَّهَا حَمَلَتحلَلًَّا خَفيِيفًا فَمَوْوَتْ ب فَلَمَّ أثقَلَ دعَوَ اللهَّه رَبَّهُمَا لِ آتَيتَناَا صالِفَ لإِن آتَيتَناَا صالِح مِنَ الشَّكرِرين هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا سَبْعَةَ أزْوَاجٍ فَلَم ماَا تَغَشَّهَا حَمَلَتحلَلًا خَفيفًا فمَووَتْ بهِ فَلَمَّ أثْقلَ دو اللهَّه رَبَّهُمَا لإِن آتَيتَناَا صالِح لإِن آتَيتناَا صالِح مِنَ الشكرِرين فَرَمَآ اَتٰى مَ صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَا جَعَلَ لَهُ شُرَكَا فِيمَآ اَتٰى عَمَّا يُشْرِكُوْن فَرَمَآ اَتٰهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُم شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُم شُرَكَاءَ فِيمَآ اَتٰهُم فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا فَرَمَآ اَتٰهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَٓ اَتٰهُم فَاتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اَيُشْرِكُوْنَ مَّا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يَخْلَقُوْنَ اَيُشْرِكُوْنَ مَّا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا ايُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَه نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَه نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَه نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم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 ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بِهَا أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنصرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والَّذينَ تَدُرونَ مِدُونهِ لا يَسْتَطيرونَ نَصكُم وَلا أنفسهم ينصرون لا يَسْتَطيرونَ نَ الصكُمْ وَلا فُسَهُم وَلَا فُسَهُمْ يغصُون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض من الشيطان نزغ استعذ بالله استعذ بالله انه سميع عليم واما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه سميع عليم واما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفه من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفه الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفه من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث لا يقصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن الغافرين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافرين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون انَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ انَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْألُونَ كَنِ الْ الأأَن فَالِقُلِأَن فَالُولِ اللهَّهِ وَْوَسول فَاتَّقُ اللهَّه وَأَصْلِحُ ذَا تَبَيِْكُم وَأَقِيعوا اللهَّه وَرَسُولهُ إِن كُتُم مُؤننين بِسمِ اللذ وَحْمنَنُ وَحيِييل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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَأَنْفِقْ مِنْهُ فِيمَا أَنْفَقْنَا وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ورسوله أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ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 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وزادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وزادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الذين لا يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الذين لا يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجاتعنده ربهم ومغفرة ورزق كريم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 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ خَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ <سؤال> يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى وَهُمْ يَنظُرُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ <سؤال> بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 وما جعلها الله الا بشرا ولتقمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم وما جعلها الله الا بشرا ولتقمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم إِذغَشّكُمُّ عَسَمَنَةً مِنْهُو يُنَزِلُ عَلَكُم وَيُونَسْزِلُ عَلَْكُمْ مِنَ السَّماء إِمَا أَلُبَهِرَكُ بِ بقَهرَكُر بِهِ وَيُهِبَعَْكُمْ رجِزَ الشَّيقَان وََرُ بِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبّتَ بِهِ الأأَقُدام إِذ يغَشّكُمُُّ عَسَأَمَنَةً مِنْهُ وَيُونَسزِلُ عَلَيْكُمْ وَيُونَسِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماء إِمَا ل لُقَهِرَكُمْ بِ بوقَِرَكُمْ بِهِ, به وَيُذْهِبَعَمْ كُمْ رِجِزَ الشَّيقان وَليرُ بِبطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبّتَ بِهِ الْ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وينزل عليكم, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقُدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَبَثُوا فَاضْرِبُوا فَأَطْرِدُوا فَأَنْتُمْ حِزْبِي وَأَنَا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم, معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم, أني معكم فذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا نار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم فلا تولوهم يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا, فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا, فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا لقتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء غضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 إلا متخرفا للقتال الا متخرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عدوا لن تنغي عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا ولا تكنو كالذين قالوا سمعنا لا يسمعون ولا تكنو كالذين قالوا سمعنا لا يسمعون ولا تكنو كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ان شر الدواب عند الله لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب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 وَقَدْ يَعْلَمُونَ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم فَأَوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 وَقَالُوا إِذًا انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم فَأَوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لعلكم تشكون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتقولوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتقولوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم وانتم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا أَمَانَاتِكُمْ وتقونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أَمْوالُكُم وَأَولادُكُم فتْنَه وَأََّ اللَّه يدَهُ أَجر عَظ وَلَمَنأََّمَا أَموَالُكُم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 اِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا اِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيَكفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الفضل اِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا اِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيَكفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وَإِذا تُتْنَاعَرهِ آياتناَا قَاوا قدسَ مِحْن لَونَ شَ ألَ قُلناام لَنَ شَ ألَ قُلنا ممثل هذا إ إن هذا إنه إَِّ إلا الأولين وَإذا تُتْعَرْهِ آيات قَا قد سَمِرْنَا لََ شَ ألَقُناام لونَ شَ ألَ قُلنا بمثل هذا إه إن إنه إَِّ إلا سَاقير الأووين إ تُتْنعَهِ آياتنا ق قد سَ مِحْن لَونَ شَ ألَ قُنام لوَ شَ ألَ قُلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا اذْقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِن أَوْلِيَاءَهُم إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا تَصْدِيَةَ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون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 وَما لهُم أََّ يُعَّبَهُ الله وَهُم يَصُدّونَ عَ الْ المَسكِدحَرام وَهُمْ يَصُدّون عَن المَسجدِدِ الْحَرامِ وَماَا كانَأَْل إ أَوْلَهُ أولياء إِللاا المُتَّقونَ وَ أَكثَرَهُم لاَا يَعَلى يَمْون وَما كانََ صَلَاسُهُم عِدَبَييتِ إِلَّا مُكان ص فَد قُ العذاَابَ بِمَا كُُم تَكخُرون وَما كانَانَ صَاسُهُم عندَبَيت إِلا مكان أَ وَتَص فَد قُ العذاَابَ بِمَا كُُم تَكخُرون وَما كانََ صَاس وَهُم عندَ البَيتِ إِللاا مكان فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينبعون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 إن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ان الذين كفروا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 لَمِي زَمَّهُ الْ الخَبيثَ مِنََّ بِ وَيجعَلَ الْ الخَبيِيثَ بَعْبَهُمْ عَى بَعْ وَيجعَلَ الْ الخَضِيثَ بََّهُ عَلَى بَعضِيون فَيَركُمَهُ جَِيًاعنْ فَيَجَعللَ فِفجَهَّمْ في قُلَاائِكَهُمخَاسِ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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ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 ان الله مولاكم نعم المولى ونعما النصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعما النصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم النصير